أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة حي على الصلاه حيّ على الفلاح حي <حيال> على الفلاح <صفيق> <صفيق> <صفيق> الله أكبر الله> لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هكذا إخوة في كل مكان نوديا لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة رفع الأذان المؤذن علي أحمد ملا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد